قلب انت اللي قلب انت لا قولي واوديك ملك السلطان قولي يلا يلا قولي ما تملك تملك قولي من اللي قلب يلا قولي ما تملك تولع في غزال يشوفه في غزال يشوفه كامل بالوصايف بل... كار صايف والحماية تحوفه ألا تحوفه آه يا قلبي اللي هذه قلبي تولي <تصفيق> يا حوسى انت خليني أغني آه يا قلبي اللي هذه قلبي تولي تولي قلبي تولي آه يا قلبي اللي لا تذكر ظروفه لا تكاوض امتحها دو كدره دينا هلي تكاوض دينا هلي مبتليه بزمانه مبتليه بزماله قول لي السلامتكم لام المشعاب المشعب مشعوبي المشعب المشعب مشعوبي حبيبي حب حاب حبيبي حبها حبيني شنو حب ما لأ طب تحبين حب ما لأ طب ايه يا انا بلبسها زين خلينا خلي تلبسينا ونروح يلا نجيب منو نورا منين نجيبها بالمركز ماركة سلطان من ماركة سلطان نورا بالمدرسة لا آه. زين تعالي من ماركة سلطان طقي منو مشعوبي مشعوبي لا يطقي مشعاب مشعاب أنا مشعاب طقي مشعاب ايه أنا مشعاب طقي مشعاب ايه الحمد لله حد يطق يطقبوه عوبة انتي عوبة طيقين ابوش ايه انتي عوبة انتي عوبة انا عوبة ايه والله.